رب البرياء نظر الي يا انذر لي حالي واظف علي رب يا رب البرياء نظر الي يا انذر لي حالي واظف علي سبحان من ذكره ايذل لذكري هو الجالس له اللهم اللهم سبحانا من ذكره ايذل لذكري هو الجالس له اللهم اللهم اذا اشتنا فذكر الله بنجاتنا وَأُنْسُنَا أَيْنَمَا كُنَّا فِي ذِكْرِهِ إِذَا اجْتَمَعْنَا فَذِكْرُ اللَّهِ بَهْجَتُنَا وَأُنْسُنَا أَيْنَمَا كُنَّا فِي ذِكْرِهِ سُبْحَانَ مَنْ ذَكَرَهُ أَيْسَنَّ لِذَاكِرِهِ وَهُوَ الْجَالِسُ لَهُ Allah Allah subhana man dhikru izli dhikiri huwa aljalisu lahu Allah Allah rabb albaria nadhra ila ya undhurni hali waqif ala ya البريه نظر الي انذر لحالي واضف علي سبحانا من ذكره ايذ لذكيري هو الجنس له الله الله سبحانا من ذكره ايذ للذكري فهو الجالس له اللهم اللهم سبحانا من ذكره ايذ للذكري فهو الجالس له اللهم اللهم سبحانا من ذكره ايذ للذكري اول جالس له اللهم اللهم